فَرَأَىٰ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ وَقَالُوا دَهَوْتَ يَنًّا إِنَّمَا هُوَ مِن الْغَيْبَ أَطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ كَلَّا ما يقول ونمد له مِنَ إنه لا يقول ويأتينا فعل.